وهو ذي الأفف الأعلى ثم دنا فتدلا فكان طاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عندما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 ألكم الذكر وله العنفا تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم لا يَهْدُونَ إِلَّا الضَّالِّينَ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى أَفَمَن يُرْشَدُ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 الذيَّذينَ لا يؤْمِنونَ بِالآثِرَةِ لَُسَّونَ المَلائِكَ تَتَسْمَةَأُسَ وَمَا لَهُ بِهِي مِن عيلْمِ إَتَّ اليعونَ إِلَّ الظََّّ وَإِن النَ الظََّّ لَا يُِّي مِنَ الحَقِّ شَيْئام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 وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمنا وأن عليه نَشَأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمًا حِمَى فَبَالوا انهم كانوا هم اظلم واقظوا والمكتف كتاهوا فغسها ما غسى فبي اي الائي ربك تتمرا اذيفت الاذيفه ليس لها من دون الله كاسفه اف من هذا الحديث تعجبون اف هذا فاسجدوا لله وعبدوا